إنا دينا وال سبيل إما شاكرون وإما كفورا إن اعتدنا ل الكافرين ثلاث لوا وأغلاه وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا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 وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها ودللت قطوفها تهليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها ذا جبيلا 124. عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا 126. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا